وَمَا كُنْتَ تَتُلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَغُفُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَابَ الْمُؤْطِيُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَنِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وقالوا لا إلَّا أَنزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ الله اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتَنَالِ عَلَيْهِمْ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقومي يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطن وكفروا بالله أولئك هم الخاسرين ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم محيظة بالكافرين يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَرْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عُجُلِهِمْ وَيَقُولُ دُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَفَعْبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نُبَشِّرُهُم بِأَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يردقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض صخر الشمس والقمر ولا يقولن الله فإننا فَكُونَ اللَّهُ يَبْسُرُ رِزْقَ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 يا الا لله ولا عب و ان الثره الاخره له لم كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا اللهم خلصنا ما نجأهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفرون بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلون أ ولم يروا أننا جعلنا حرا من ويتخطف الناس من حوالهم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 والذين جاهدوا فينا لنهيّنهم شبلنا وإن الله لم على المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الأنفال وَلَبِهِمْ سَيَغْنِبُونَ فِي بِرَعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمُرِ مِنْ قَبْلُهَ مِنْ بَعْدَ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَعُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يشاء وَهُوَ الْعَزِيزِ الرحيم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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق واجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافر أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْنِهِمْ كَانُوا شَدَّ مِنْهُمْ قُرَّتَهُمٌ وَأَثَاهُوا الْأَرْضِ وَعَمَرُوا هَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين سابوا الشوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزمون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 الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون ولذ الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون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 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم موتة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته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 في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البلق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءا فنحي به الأرض بعد موتها في ذلك لا لقوم